م ؤ س س ة الفرقان ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي تقدم ك ل م ة للشيخ المجاهد أ ب ي محمد العدناني الشامي حفظه الله بعنوان قل موتوا بغيظكم الحمد لله القوي المتين و ا ل ص ل ا ة والسلام على من بعث بالسيف ر ح م ة للعالمين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 اجتمعوا وتحالفوا جميعا وتكاتفوا اجتمعوا كل يوم وخططوا وكيدوا وامكروا اجتمعوا وتامروا واحشدوا لن يخافكم الموحدون لن يهابكم المجاهدون فقد لاذوا بركن شديد واحتموا بالعزيز الحكيم الحميد واثقين مطمئنين أ ل ي س الله بكاف عبده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 إ ن كل مجاهد موحد على يقين أ ن ك م لن تقدروا مجتمعين على أ ذ ا ه إ ل ا ب إ ذ ن ربه الذي يتولاه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير فعال لما يريد أ ي ه ا اليهود أ ي ه ا الصليبيون أ ي ه ا الملحدون أ ي ه ا الروافض أ ي ه ا المرتدون أ ي ه ا الصحوات أ ي ه ا المجرمون يا أ ع د ا ء الله أ ج م ع ي ن إ ن ن ا ماضون على دربنا واثقون من نصر ربنا فموتوا بغيظكم والله لن تروا منا ب إ ذ ن الله إ ل ا ما ي س و ء ك م فالحمد لله الذي جعل ت د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة ش و ك ة في عيونكم وغصه في حلوقكم و ح ر ب ة في صدوركم وغيظا في قلوبكم موتوا بغيظكم والله لن تروا منا ب إ ذ ن الله إ ل ا ا ل ش د ة و ا ل ب أ س ومن ينج منكم من تفجيرنا ولا يطاله سلاحنا ليموتن كمدا ب إ ذ ن الله من نصرنا ف أ ب ش ر و ا ايها المسلمون في كل مكان فدولتكم بفضل الله تقوى وتشتد ب ا ق ي ة ب إ ذ ن الله وتمتد م ا ض ي ة في دربها على ب ي ن ة وبصيره من ربها و ا ث ق ة خطاها لا ريب ولا شك ورغم استعار ا ل ح م ل ة ا ل ص ل ي ب ي ة وتكالب القاصي والداني على ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة وحرب البعيد والقريب لها نبشر المجاهدين بامتداد ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة إ ل ى خراسان فقد استكمل المجاهدون من جنود ا ل خ ل ا ف ة الشروط وحققوا المطالب ل إ ع ل ا ن و ل ا ي ة خراسان ف أ ع ل ن و ا بيعتهم ل أ م ي ر المؤمنين حفظه الله ا ل خ ل ي ف ة إ ب ر ا ه ي م وقد قبلها وعين الشيخ الفاضل حافظ سعيد خان حفظه الله واليا على و ل ا ي ة خراسان ونائبا له الشيخ الفاضل عبد الرؤوف خادم أ ب ا ط ل ح ة حفظه الله فندعو جميع الموحدين في خراسان إ ل ى اللحاق بركب ا ل خ ل ا ف ة ونبذ التفرق والتشرذم فهلموا الى دولتكم أ ي ه ا المجاهدون هلموا الى خلافتكم ف أ ن ت م أ ص ح ا ب السبق قاتلتم ا ل إ ن ج ل ي ز والروس و ا ل أ م ر ي ك ا ن و أ م ا م ك م اليوم قتال جديد قتال يفرض التوحيد ويدحر الشرك والتنديد فهلموا متواضعين لله يعزكم ويرفعكم الله هلموا فهذه ف ر ص ة للمسلمين ولم تفتكم بعد فلا تضيعوها ونهيب بجميع جنود ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة في خراسان السمع و ا ل ط ا ع ة للوالي حافظ سعيد خان ونائبه حفظهما الله والاستعداد لما سيلاقونه من ا ل أ ه و ا ل فستجتمع عليكم ا ل أ ح ز ا ب وتكثر ضدكم البنادق والحراب و أ ن ت م لها ب إ ذ ن الله فسلوا سيوفكم و أ ش ر ع و ا رماحكم واثبتوا ولا تهنوا ولا تلينوا فاما نصر يعز الله به ا ل إ س ل ا م والمسلمين و إ م ا ش ه ا د ة نلقى بها الله معذورين و إ ن ا لنرى النصر قاب قوسين أ و أ د ن ى وعما قريب بحول الله وقوته تنكسر هذه ا ل ح م ل ة ا ل ص ل ي ب ي ة ولنا بعدها إ ن شاء الله لقاء في القدس وموعد في روما تهزم قبله جيوش الصليب في دابق إ ن ه م يرونه بعيدا ونراه قريبا أ ي ه ا الصليبيون لقد مضت أ ش ه ر على حملتكم ا ل م س ع و ر ة فما ازداد المجاهدون بفضل الله إ ل ا ق و ة وثباتا ويقينا بالنصر وكل يوم يمر تزدادون خوفا ورعبا وفقدا ل ل أ م ن و ما زال كلبكم أ و ب ا م ا من جبنه و خوره يحذر من الانجرار لحرب ب ر د ي ة و ما زال من ضعفكم و عجزكم يؤكد على دور حكام العرب المرتدين و جيوشهم و سحرتهم من علماء السلاطين و أ ه م ي ت ه م و ضرورتهم في هذه ا ل ح م ل ة و يعول عليهم و على دعم و م س ا ن د ة الصحوات و يعد بالنصر مع ت أ ك ي د ه على طول ا ل م ع ر ك ة يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إ ل ا غرورا ولن يفيدكم كل هذا وسنراكم على ا ل أ ر ض وسنلقاكم في البر ولنهزمنكم ولنغزونكم وعد الله لا يخلف الله الميعاد فيا أ ي ه ا المجاهدون أ ع د و ا عدتكم واستعدوا لعدوكم واستعينوا بربكم فيوشك أ ن يحمى الوطيس و إ ن ا ل أ م ر عظيم عظيم عظيم فاحمد الله يا جنود ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن أ ح ي ا ك م لهذا اليوم واصطفاكم لهذا ا ل أ م ر فليحافظ كل منكم على ثغره لا يؤتين ا ل إ س ل ا م من قبله و إ ل ا فلا أ ق ل من بذل المهج و إ ر خ ا ص النفوس ونجدد ا ل د ع و ة للموحدين في أ و ر و ب ا والغرب الكافر وكل مكان لاستهداف الصليبيين في عقر دارهم و أ ي ن م ا وجدوه و إ ن ن ا خصوم بين يدي الله لكل مسلم يستطيع أ ن يريق ق ط ر ة دم ص ل ي ب ي ة و ا ح د ة ولا يفعل سواء ب ع ب و ة أ و ط ل ق ة أ و سكين أ و س ي ا ر ة أ و حجر أ و حتى ب ر ك ل ة أ و ل ك م ة وقد ر أ ي ت م ما فعل مسلم واحد بكندا وبرلمان شركها وما فعله إ خ و ا ن ن ا بفرنسا و أ س ت ر ا ل ي ا وبلجيكا رحمهم الله جميعا وجزاهم عن ا ل إ س ل ا م خيرا وغيرهم الكثير ممن قتل ودهس وهدد و أ ر ع ب و أ ر ه ب حتى ر أ ي ن ا الجيوش ا ل ص ل ي ب ي ة تستنفر في أ س ت ر ا ل ي ا وكندا وفرنسا وبلجيكا وغيرها من معاقل الصليب والتي نعدها إ ن شاء الله باستمرار ح ا ل ة ا ل ت أ ه ب والرعب والخوف وفقد ا ل أ م ن والقادم أ د ه ى ب إ ذ ن الله و أ م ر فلم تروا منا بعد شيئا و أ خ ي ر ا فقد فرح الموحدون بهلاك ط ا غ ي ة ا ل ج ز ي ر ة خائن الحرمين ن س أ ل الله أ ن يرديه في جهنم وبئس المصير ب أ ش د العذاب مع فرعون وهامان فنقول إ ن هلاكه لا يعني لنا شيئا فقد هلك طاغوت وحل مكانه طاغوت وكلاهما دما سواء وجودهما من عدمه ف إ ن الحكام الحقيقيين لبلاد الحرمين هم اليهود والصليبيون لا سلمان ولا ابن نايف أ خ ز ا ه م ا ل ل ه ن س أ ل الله تعالى أ ن يهلك كلاب اليهود والصليبيين آ ل سلول و أ ع و ا ن ه م و أ ن ص ا ر ه م من علماء السوء ودعاه الضلال و أ ن يعجل الخلاص لبلاد الحرمين و ج ز ي ر ة محمد صلى الله عليه وسلم ولله ا ل أ م ر من قبل ومن بعد ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله